لَ دَعوَةُ الحَّ والَّذينَ يَدُعونَ مِن دُونه لَا يَسْتَجبونَ لَهُ بِشَيئٍ إِا إِلاا كَباتِطِكَت السَيْهِ إلى الم إِلَبَنُ غفَهُ وَماَاهُ وَ بِبالِه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قُلِ اللَّه يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَمْلِكُ الْأَمْرَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هل تستوي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 من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد نفله كذَلِكَ يَبِْب الغُ الحَبَّّ وَباقِل فَأَمَّ الزَّبَدُ فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فَيََّ بُجُفَ وَأََّا ماَا يَن فََّ تَفَيَنكُتُ فيِي الأأَرض كَذَلِكَ يَبّبُ الامُ أَنْثَ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 وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا